ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوقع إلى عبده ما أوقع ما كذب الفؤاد ما رأى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 إن هي إلا أسماء سَمَّيْتُمُوهَا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إتبعون يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء أَهُمٌّ مِنْ رَبِّهِمُ الْغَدَا أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وَرَبُّ رب الشعرى وأنه أهلك عَادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نُوحٍ من قبل إن انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كَاشِفَ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبقون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا